آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ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 بشرعكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار غالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل في لوج وراء فلتمس نورا فضرب بينه بسور له باب باطنه فيه الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألمكم معكم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 فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأمل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا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 مداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزين وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب ونبات نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حقاما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 والله لا يحب كل مختال فخو الذين يبخذون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتعل فإن الله هو الغني الحميد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 للا يعلم أهل الكتاب الا يقدعون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وان الفضل بيد الله ياتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم